سورة الزخرف من الحرم النبوي الشريف لعام 1406 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهما لهم بذلك من علم إنهم لا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا مثل ما قال الأولون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها اننا وجدنا اباءنا على امه واننا على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم على ابائكم قالوا اننا بما اسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبته فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المجرمين وإذ وإذ قال ابراهيم وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء ام مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهديني واجعلها كلمه باقيه في عقبيه لا اله يرجعون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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من ظلته ومعارج عليها يظهرون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 ف أن تدسنم أف ت تتس الس أو تتح الرموم من كان في ظلال مبين فإما نذهب النك فإن منهم تطمون أو نضك الذي عدناهم فإن عليهم موقدرون فاسمسك بالذ أحلييك أنك على صط مستقيم وإنه ذك النك وقومك ووسفتسألون وسألمن أرسنا من قبلك من غصلنااءجعلنا من دون الرحمن آن حتى يعبدون. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءتهم ايه فلما جاءهم, فلما جاءهم بآياتنا جاءهم هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون منهم فلما آسفون انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 ولا يصدنكم الشيطان انه لكم انه لكم عذوبا مبين فلما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و اطيعون فاتقوا الله الله هو ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فختلف الأحزاب من بين فويد لل الذيذين كفروا فختلف الأحزاب من بين فول للذين ظلم من عذاب يوم من عيم هل ييمنظرون إلا الساعة أن تتيهم بغة توهم لا يشهرون الأخله يومائذم بعضهم لبعض عضون إلا المتقين ياع بعد لا خوف عليكم يوملا أن تم تحزنون الذين آموا بعاياتنا وكوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين لهم البشرى في الحياة الدنيا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم أزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأخلون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 والإن كان الرحمن ولد ق إن كان لل الرحمن ولد فناهم والعابين سبحان ضب السماوات العرضيرة بالعرشما يصحون فذهم ييقَذهم يقوض واللعبوا حتى وولاق و مهمم الذي عدون وهو الذي في السمائلههم وفيأرضلههم هو الحكيم العالم وتبارك الذي لا تبارك الذي لههم ك السماوت. وتبارك الذي لَهم ك السماوات والأرض وَما بينهمما وَوعده المساعة وإي ترجعون ولا ييمق الذي دعون من دون الشبااعة إ م مننشهدَ بالحقق وَهم يعلمون وَلا إنْ سألتم من خلقهم لاقول الن الله وأن أفَكون وق ر إنها ألائقهم ووق ووقله رها أولائقوم مجرمونون. وَقِيلَ لَهَا يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ وَقِيلَ لَهَا يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْبَحْ عَنْهُمْ وَقُلِ السَّلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صلي وسلم وبارك على سيدنا